بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المخدود النار ذات وقود إذ هم عليها قعود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 ما لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنحاء ذلك الفوز الكبير